عمي يا جابر لا تبطل ونه عمي يا جابر لا تبطل ونه ما دام تسمع كربل أو طاريها لا تبطل ونه عمي يا جابر لو شفتي لك بار عمي يا جابر لو شفتي الأكبار لما أنت قمطار جسمتي والذار لما أنت قمطار جسمتي والذار دعك البدر غاب نورتي كوار والليل والحسن بعداهم حيار يضل الليل والحسن بعداهم حيار نصفيج الايدن ويجدي بالون نصفيج الايدن ويجدي بالون يا جاب رو دم ع لاتي بطل ونن عمي يا جابر لاتي عمي يا جابر لاتي ما دام تسمع كرمنا